a co uh -huh. oh. وشبيب الله اكبر الله لقد كنت في رفله منها كشفنا عنك غطاء One day. وقال قرينه <تصفيق> <تصفيق> قال لا تحتصموا لدي وقد abone lo cori تونlin الم للالم لننور عليك الله الله ذلك يوم الخلود ووُذلفت تقين غير بعيد. في ذلك لذكرا لمن كان له قلب أو ألقى وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْنَ الْغُولِ وَا إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْجُدْ وَسَبِّحْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِمُونَ نحن أعلم بما يقول نحن أعلم بما يقول اَذْهَبُوا قَمَرُ فِي حُزْنَان